وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله لا اعبد في الكون الا الله ورسولي للبشر هدى بني الاسلام على خمس خمسه اركان فصلاه وزكاه حج والشهادتين واكلم ربي خمسها اطهر بدني بصلاها بوضوئي بركوعي بخشوعي